اما الزغاطة اما عصرين الزغاطة اما الثوس الزغاطة اما الثوس الزغاطة مراتب تيسي لواشرة ايو ديرانتا قدر كيدي يعني اسكتفها ودايا على كل حشي اميليسي اذنباع الضراب بغن او خجراء الضراب بغن او خجراء وحياهو وخوش يعني او فلوريس او خجراء ممكن فول غيسة نحن انتسي وفول غيسة حون كذي بحال كيسي حون كذي اما دواب تلي ممكن فول غيسة اجرأكم هل ناري ناطق اولي دوشة بضوائي بعد ذي زباني يا شبهيسة يا قيام اذي انا باني اقرارك على كل حال انت سمدني هاي تطبط الان انو دو دوماها اولا تغيير الرساله ليكسا سي alors نف تي سي اثناء عمر حجي سبحان الله ورنيي على رسول غور لي مكي او اساله سهرات الموت هاي سهرات الموت شو محتضره علو يعني الوقت اديبات دردارني واسيل حد هو ها يخطه حد يحب الزين هناي عمي اذا طره ان الاله في قللتي فلا عالم لا شئي لغبتا ولا في الجد شيئا لا أقول غلماي في الخلاة فلا عالم في ريد وحكي ولا في الجد يعني كغلماي ولا أستخلفه يعني وحنا خليفة لما زد أحداني حفزياء زده عايدي خلال غلماي ها؟ ها؟ دون فاني شو قال فاطمه مستنين كل لم يفتي كل شكل على كل قرار هذا وقال لك انا لاش هاي كلامه يقول لاوي لاوي يقول لاوي دعا القيسي كاسي إيلالياء السيد عمر إيلالياء خلالك أسأل إيلالياء سيد عمر نفتزالها جبني وعني شيك عنها إيلالياء شيك إلى الإرائي تخلاف بن هاروح وحاس وريي عن إنه سيري اني راح احكم عن, عن عمر جدي وعن خايا ان عمر كان جدي نفسي جيد كحوم في سي من ا طغيه ابو الغضينه انت جدي ابو الغضينه ابن عمر واي يقولوا بوري دوه احكامك ضمانته صحابهه لحبيب ابو هولكي لما انتها البعضي يدبعضي كالوه بريس واسبوري هايين الله لحصوك جعلنا في نور خطر بغل اسبوري ويس عنك يزيد بن هارون ابن السورين عن عبيد التاسكوري ابن بي الجراح وعشي سيد عن حانك حفتي عنك حايا في المسألة التي جيت فيه يجب بغل غضيه بغل غضيه بغل غضيه لما بعضيان وبعضي فلا يبوريزي <تصفيق> حديث كلا وهو من سره ان يقتحم جراسيم جهنم جهنم جرثم يالكي ينكيد احقل او روو فاليغضي في, <تصفيق> في الجد بس الجد احبوه ارته الجد شعني واحد وعدها تيففت واغلين ان شاء الله عايلي. نكي مفتس إنا كريب أسراو ناكا عذاب تيري تواوين نكي او كريب أسراو أسقلي يراو جل أحكميو جلت شانويد وويني هاي محايري جدك إيو والال هاتي القرآن شيء او كتابك إليه كسو أروري مجرو ثم بالنبي لحقيت وحكي همي او كسو مجرو يعني حكم الجد مع الاخوة الاخوة والله اي جد كي وحسو اراري هو كتابة الهي حقي سيئة وصمد حقي ذي كسو اراري مجيبه حين كودي وحسو ذا حد محمد الله هايو والحكم هايو اصحابة رسول الله صلى الله رضي الله عنهم قوضي اجتهاد كل محالي الله ماذا باي لعين هي كنفطول ماذا باي لعين عدوك ورشدين من الفيسي رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما يو من السحابة والتابعين رضي الله عنهم ايه لنكي واس بن عبد القادر ابي حنيف وعمر ومذنيت المدف الشافعه ابن السريج والسافعه ابن الداني غير كونت جدكم حيليين يعني كل ابي وكل الله واه جدكم كل ابي وكل الله وهي تقول اخوته مضلغا مطلغ معانا عند الاب كانت تنوح اما مذهب تبقى مذهب الامام علي هي بن ثابت بن مسعوب ايه كاسحابتها اجتهاد خودت وغناب ملايبين اغبان واكاس ايه ملايبتها يعني ساسعين ابن عباس بن مسعوب رضي الله عنهم يعني ايه رحيه لحظي هايان تفصيل ايه خلاف من هبت امام زيد وحوا ايه يعني اعمل الله ايه ثلاث سد اعدام شافعي يوم رعيسي حنبلي المالكي من هبتو دوا ايه وحق وافقه محمد ايه ابو يوسف محمد كي ايه بن حسن او ابن ابي حنيفة ساعد تيسا ايه ابو يوسف لماذا بي جمهور العلماء يعني وحقوا وافقين انه لا حرسيها ولا لكن كان خلافة وجراء زمن المجهدين تفيه وضعها زمن المجهدين فيه وضع سهاي اما الان حد حوث ولا يعني ولا كوي واقس دا تفرضين تأكتوضوا واقسوا محمل يا دمى واحملنا الزائدها ايو سلف الصالح وهاين ضي الله عنهم واك دور في جيتك كلام في سي هذاك او سلف الصالح انهوري يا اقوان بناي صالحين يعني وحقها وعيشن بغل قورو يا سلف الصالح الهراء شنبغل يدري يا وحي الهراء حذلك وجدك وكذوس جرين آد سيد علم رضي الله عنه وعاله وح ومن سره أن يخذنا جراسيمة همما بين الجد والإخوة عسره والجراسيم جعلوا يسوم وعيه معنا بيح نارها أولاك الوكوية لولاك ابن سعود حسنينجي رضي الله عنه سلونا عن عقالكم تي مغعيس أو عن مينين ودعو الله يبع اهج اويدية من الزبدي وكاس تنفحو كيسي لا حياه الله ولا بياه اخلاص <تصفيق> مسألنا لك وعبك ومشكلها وضع لكم اويد يا سبا اوه اني تأتسين واني شيرا على كل حال لا حياه الله ولا بياه عربة وحيثرة المدني وحوائي حياه الله بياه حالي لا دعني كمسيل ودعيها يعمل حوارة حياه الله لا حياه الله الله الله من أوله تسخة الله ولا بياه وقص إلهي مكان ومدجيوه ملون إلهي مدفعن إلهي مدجيوه المرعو عليه رضى الله عنه مرتي ابو لؤلؤ اصدوري ووفاتت كلت اساسي رضوا عني ثلاثه اشياء في الدعوه الحامد ابو لؤلؤ عن الهراء ابو لؤلؤ عن الهراء دوري يعني ورن قطفتي مرتي الزهري عني ثلاثه اشياء لا اغول في الجد شيئا ولا أقول في الكلاة شيئا ولا أولي عليكم أحد أحد أن يخليف إليه واني كان خليف إليه أمضح أن يوالي أن حتى أبداً واحد لاناً ولاثي كان له سيئي ابن عمر سيد عمر واحد جد وحاق يعني لو صربي إليه سود سؤاله وصربي إليه هادي ميت كفرع أو وارثة أصحابه فكيم ميكس قراني ديارتي الاي او علم جد كم حاصله منتازيه جوه هوى هم ايار و اي دي اودي او هر مري علاوه اس حاله فيها يعني السجود زليها وحاله فرديه لا هتن ما حواشي سي ومع الاخوه في اهاتي <أحكا> ]).أحكا> انتان هدي جدي اخى كل جدي اختي كل مال امواك اولي اقول اولي ابد اما مع واس الفرده الا اولى بلا هاي انت مش اما حوفي عن عن في هناك ضمن يوعي و مقاسمه أم اما تلو جميع المال هادي من الويل لما اكتبت فيها او سيه او يعني مغاسم او ليف بضن هادي او معيش وراء لها لجاء من قبل اليال وراء لها مثله يعني اغل مثله ثلث مركاسي ثلثة واحدة مرسول جسلية على كل هال وما دوتان ان شاء الله الجدء وشأنه اجرؤوا قوم فوديروا سببا على النار ناتني وديروا سببا ناتك وليديدي كم وديروا سببا اجرؤوا قوم فوديروا سببا واه اجرؤوا قوم ها اجرؤوا على الفتيا على الفتيا جواب جواب تودير اذره كموا يا قدور ذي بر على النار نار ذي قلبي ذي قدور كان قاسوه معاني كمستقرا وحس حديه واسكرم الى حبيسي وقاص تقولك الى حبيسك ورما حد الجهلي اضي جوا وعمت وحل بري الى بري غيرتي وعصرت اجي غيرت اجي أما سيوابي داس سوية ذي حديث يعني, أس يعني أسفل ذاستو أما استنباط كيسي أسفل ذاستو يعني يحصون هذي نفتيسي إنانات أسريو محايا لي مجازف أسريقي أحكام تي يعني أسكو إيج دهي تذبانا أحد وحده وايا و أمغليسين أدون في السطبة يقول هيا وحان حرام وايا أسكليها وحيانهم حرام كما في الآهايو هناك كتابة إلهية السوق هذتي إن يعني سند رسولك إن يعني أصحابه وأخر أصحابه أم إجمع أصحابه إمتان وايا واحبظا ان اركوها هنا. لا تقولوا لماذا تصف اصرهم الكذبة اله هذا حلال وهذا حرام من يقت السؤال بحضيه وطنف خلمات ايه وحيق البضي يهين انا واحكاست حرام ايراهين واحكاست انا شرك ايراهين انا ايراهي القفر مواعق وانا الله فيه اد اما مذاهب اعلامي واوجادي صحابتي اسخلافتي مذهب مذهبين 22 وسوام وكانت اد انه بروتي كتب تعاد وعرنت حديث قاعد ولا حاجه شيء هذا الحديث امام الشافعي وامام السنه اه اذا يجري اذا صح الحديث به مذهبي هذه حديث, حديث اصح حديث صحيح عندنا الله فذا مذهبي امرك ادي مخاشو لهاي احاطه كوبي شيلا كو و حديثن لاكو سنرن لاكو شتينن لاكو علمن لاكو لله سبحانه بس بل في اعداد دي تراجع عن حالنا ربنا سوى متي سنه لغيره مستلجوا وعلى الحرام واي وحامد دعواي وحامد وحديث كآوي وحديث أسدت آوي هذا الحديث يقول بذلك ناصر منصوح هذا نا الدراء بنائهم وحديث كان يعني سيد علي ومسألته ومضعيسي ومات يعني حديث منصوح هو وحاوتا يعني سنوه كبرى وحديث كان وحسين سانا سواء سواء واردي امتزان هذا الحديث يقول بذلك اركان وعلم احكام من اخر سنين من أسلها. أبتئة وحلسي يعني ولاية لحلقة عملوا هاي حوارا يعني جبرتين لكاحزي والأوغلاغي عملوا هاي منصروا هاي مركها الدين لينك الدين أس أغانين دين أس أغانين وحي على بلان الدين تأخوان تلك بيت إلماها يقول الهندري اوه عالم المثابت غائجة تاني شيريا قاضي وينس هاي باب صور حكست هاي انفسك <تصفيق> بحي عادي اه وحب هو شربجيرو زغبيانو قاجنمان دين لهن عايسكا توها بين برومناس دولو لو ما نمان دين هل اسك توها و بسو بني وقت وقتتي ولو اسو خوها كراس صحفنا من لازم هو ناس تا مع ذلك واصل ضل ضلمي وحان حالان وحان شركي وحان وحان وحان هذه الدين اللي يبوحو انتس كباحا ماركد علاشها اجرواكم على الفتحات وابتا اللي رشا ريلي اولو كاقو ديرش البضان اجرواكم على المالي نارس وودي رشا بضان واي وصابحي سنبضنوا الاماها وانو رشيها حران واي كفري واي وعاد شيء ماك واركي كل ولا حاجه فكم منسوخه في جراح اسكرمه و فكم منسوخه انت واجيت هنا اصلا عندي اتهامات دوليه بحقي اش شغلادي جبت ميشي في جد مع الاخوه انما سيد ابو عمر ما باسلحاي ابو عبد الله جماعه البون اصحاب الدكتورين تابعين انت, انت ابو زوني ايكا رجع ابن سريج امتا اواي حداني <تصفيق> ميهي كليتك جديك الابضل لهاي يعني فريق يعني يحجب الاخوة يحجب الاخوة تاعتها مضلغة مبادرة وتاعتها محلل لهاي وعجي دين حكامتين وصوارتين ميهبواي وحان كل الميلاسوبان هاي بوضبوت على غنافو وحبره شؤال خاصة فيه لديه بعد مركز كبعد تقتيب هذا الابو شجاع هذا الاحكام فعله هل تقدرين على الفتياء أجرؤكم على الفتياء فتياء أجرؤكم كوديري شبانا على الفتياء كان يعني أوديري شبانا دواب كأيحون كوديري شبانا على النار نار كوديري شبانا مشاهدين وحكامت أحيان بضنا حون كتاكم متقدرين وكيد دعولو جيو وحيكو تذالي جرين مصلحو ها انتحو نواي ليه حقيسة حقميسة تصورو حقيسة حقميسة للماء وحيكو تذالي جرين انصح اقولو ما يشعو مصلحية, يصور مصلحية مع انه وعلى جيدة الله باعاهم وحل الله عاية ما ذلك على كل حال مدار المسألة بشأنه يا سيلاس وبحظه مسألة لم يشأه يعني لغفلها يو. ولو مليها يحونك مدار الحكم يا بشأنه بذنور ما إليه عن البروء انتور أجركم على النار محا الله إليه يرآ الله Aa, ah, Allah Allah Allah ila hinakum in am ala allati turuna aidan daman aidan akul fulan zajra anan uz anan wa atu haldar yaani yaani يعني ان الله يقول اصحابتي و اي اجرين هديو مسألة الله خينو و اولو ريجي هاجي من دعا اصلي سؤال مثلا انا اما انا قاصلتك انا اما انا كل عبس الهيكو جاريه حديث كان لك عبس على الفجة اجرؤكم على المهاري مالكزيري نوى صحابة دنب قلتو هل انا لغاية حديثة بيستاء صحابة ده جواب مدغدغين وحي اهاجرين جواب توري من البنين ثلاث آدها لا اكسوري تلك صنغته ساسس اهاجري انتو واي سمين اماتنا شيئا جاعي سواي او غيره الا بعد ادخان أغلقى. برتي الصوت صوته عني شاكها شاك ابو بكر شيقي وعثني جيري ابوهي شق محدين وعثني جيري مساله هذه اللي كانوا بنقول انه ذا الفايره يسموه غير سا لكن حنجعلها انا مراجع الكتب المصروفيه اثنين جوابين كتب انه اكو هاي الغلبنا حاشم هذا احمر هذا الكتاب واكو احمد لا يعني حاشه اكو هنا اما قلب وهاي قالوا اكو كم شيء امورين هنا سؤال يعني يعني ملك اسكني هذا اواني وبوحة. بعد الشيخ هجري الشيخ محجين مع المقرم وهستهجري السري يعني هدي مسألة اللي كانوا مسألة لاسي محكمهين الى النظيف كان وعيه مركي قولي كان نظيف بقول النظيف كان غلبيك وحادي راسي مع ذلك كنتب ان او مصد ان جعله كنتب ان او مصد ان جعله كنتب ان كان لي ساعة بناتكو مغاريسي ماكو اخي شنو اللي وحاس بيه لحقالي قاعد الدين ابو علاء كتب معني حقوقي واس ابحث حقوقي هلان كتبك اليوم ثلاث حقوقي تعز حقوقي زي شرح الدين وهالان كتب شيخه <متاز> ايش في اه شيخه اهين عن حقوق الروح ان قالوا رجاله شراعوا رجاله واخدموا انت لو عاي. انت واجربوا على النار هذا كلها ابن منقدر وحاسب ومفتدى منك مفتدى وحاسب خلقي يسي الى خلقي يا الهي. إلهي تحدوش كل حجراء بل هذه الجوهة مخلوقة مو إلهي أدورتي يو إلهي تحدوش الجوهة ها يسير الجوهة <تكلم> وهيكو وجوه توقف وهيكو وجوه أسئلاليس هاي الخضر وين هما هي الخضر وين أصل الحجراء ابن عمر سيجري هذا الوحل ويديو اذهب الى هذا الامير الامير كان اوضتك عمرك او قربه ساركي نكاؤتك مسألة دا لخون تيسي اسئول لخون تيسي دوشي سي تسار سيجري ابن عمر سيجري وحيروان هنا نغيران جسري انا غيشان او الكركز مرايان جسري محاوائي جسري على جهنم ومرايه انا غيشان يعني اي روان اصله جري وحواي جسري محاوائي بوندده وناطق نارت صراط تناقله مرايو اصله جهنم انا انا غيشان اي روان اصله جري عن فتوى منك فتوى الوديو قول إرامة سلام عاية تهي وها أولا إنه أمصر والله أمصر وبعد نينك علم بضان أسود بيو هادي أصيح أصدق درو أصيح سمدوها إنك ذاتكو علم بضان نينك أصيح أصيح علم أسود بيو أسود بيو أو أمزي مينك أو مفتلي مدى لو كالفي أو أعلمودي نكاسي طريقة السلف سان وايه امم ابن مفعود وعاسري منك الجواوا وحوالب اولوي دي في جواوا مجنون واه نموالا واه وعاسري ما وردن وعاسليها شيخان واه تذير مشايخ الونس اسكت ما لا يحزن غايت وعاد يعني يركز السقوه أسهل ناجي كريم يكسكو يا هايو محاوى ينتهي اليها ولا له حد يغف عنده ومن كان تكلفه غير محدود ومحدود الآن كش ولف فأخلط به معانا حاكو أولى أن يظل أو يضل فسأب بادي أسا أمس أباديها هو كما من العلم ألا تتكلف ما لا تعلم بكلام من يعلموه فحسبك خجلا من نفسك او بق عقوفا مفتاع لعقل ان تنطق بما لا تفهم حقسين ناخر واجد والله يكون الى الاحاده العلم بالعلم من سبيل فلا دان ان تجهل بعضه ان لم يكن في جهل بعضه عار و زيد عار معها ان الشيء بعضيس اتك علم لآتي و اتك جاهل لآتي ايب ماهن ايب ماهن و اخلت بأذية امو علم لهاك افتدير ادي اذية جهل افتدين بعضيس جهل او عار الله ايشتحون ان التنهر لا اعلم و احد اذي و يقولي التنهج ايب ماهن ايب لا ادري قول لا ادري حديثك سرس العلم اقوي من علم يكل في روايه حديثه قمت اما نسبه العلم روايه كنتي مت لا ادري قول كلا ادرينا حاذر ابن ابي ليلى وعذرين بغل الاوات الزحابي عن لكل مياسره عن غارن مساله و بغل لوات تكون ضمان دوري مساحه خوله مساله بندغا وحا سوئلي ايه كان كلا سوئلي عن كثلو بيتيات اشيين وايه الائكا سووريتو لكي بلاولو بيئه وتماظه كي كو بلاولو بلاولو بيئه وتماظه على كل حالو حال اغاري مستغي حرام قواني قوح كو جواه وايه يعني تساهل اكو حرام وحاكو ركيس قواجوا تثبت جوابتي سي الناس يعني ادقوا حصل هذا السكت ولا هو ظاهر بقى هذا يعني مبلغ اسكيري مجي يعني معا لتفصيل خطأ وايه حديني وحديني لويديو حديني لويديو لويديو يعني او اوجيري اوجي أو يعني هيراء سانسولي سانس من الجيري وحا وجريو شعبونات محامل او في رميال اساس سارو وجيال اعتماليان او بنا حا وجريو معانا يتولي هاش كبيرين وعزلها من ارازي كدا حا ديسان اصوله جيري ساموال بركة يعني فكر كيسي او مشقو فكر او شغليها يا هاديس زرو انها جوابا معها كغضاء عمل مشغولي وبضلنا ندردش وخطر مهما هل هل مختبرنا ها هل ما مضايع انت كل وحضنا بس هل وجود بنا اركوها هنا قالوا خطبوا اهلها وقالوا الشيء على السج جو ديكا وهي ظاهره عادي حديثك على الشعر حرام ما رايكم شركة قد أكله حكم هاي قد قد قالوا ودك هاي وحده اللي يحقصوا واي وحوال بني كمسلم كهدي من كفر مسلما فهو كافرا وحدي زياجة من كفري من المسلم كفري من كو حكمه كافر واي هاي الحدي وحال بني هان همول بكفره لهوه هاي وحوال الاولى هتو عليها هاي بنانا آخر وحالة قارسي إلا وشيء قبلهي الهراء صلاة دي مانسي عيسو ها الدين اللي بقري الجميلين حيان ما هو حيان فلت عظيم الله الهاتنا وعصو الله بقري الجميلين يا بقعين ما هجري فعليها علي استنجاب من كساسي للتهور وين اسكوا جري فعليها استنجابها دي علشان بيه علينا كوركاد حي كل جديد مع اكو كل في هناك اوقات بنا يعني بالفرنت هاي النجوم عاليه بجبرين او بجبرين دعوا هسه هذا هاي كتابك اقريها يا جدي بالاسلام يقول قرها عن 390 على العروس بكعب تسد الشيء كلام اللي قاعد بالاول اللي قاعد فكر على جنوها واركوا هذا الصعب حتى وحاد حواد قديه خوريتي هتا خوريتي ويا رات هتا خوريتي ويا رات مساله يعني متفق عليه يعني عش هذا يا نجمه وعلينا نفتح سدح الفرط سدح مكفر ماي افت يا اما بدتين وهي طوقه سدح مكفر ماي انا تي قدعو انا بفساتك على كسو بلاوتي الى حدا وانا حتى وحاس بحال وجيده هي بدي سي انا رزوها مع انها وحكرة ماها الدين كان هي بديسة على هذي هي يعني بتتبين واضح هذي نتكسها يلين منها جواب شلمان تهان كتابه كان كتابه يعني كوايدوه ترنالها سبينيهاي وهي سري النبي ابو دكر ايو عمر ايو عمر ايو نبي قبرغيسي انها لا قبري وايسري يا الله بركه ومريسه الله داره قالوا انت اجيدي معنا وحي قيستين تبتعد جوه وكبدي اي انت صوبحي لان يبتعد صوبحي وي رأسي وحوظوكي مراحوظو مبتنا بقول جسد عيه مكبتنا إن شاء الله وانا لأركضو حتى المرمى وانا لأركضونا دفزان روايه وقلوا والله وحيكي قاري ماذا يصبرني سهسين على بحيو يقول لها من اخرية الباني هذا الباني ياهوهو قال لها عسيميني اهري اهدل له هياه هاي ملياوين اتنا ولا اطول ولا الله فاهيري قال لها اهدل له هياه اخي اعطاني اهيري فواجوه اعطاني دارسني اني انها تاريب واركفر كفر حرمك او نجون عرفات كل شيء يسأله كفر كافر شركي واي على فعل الجواب قال لبيك الله يا أبو سلمي فأنا من كفر اسكري واي تمام بوضي كفر اسكري يا الله وحاسبوها الباني وحاسبوهابي أسبحي الباني يا الشيخ فعندهي كان لما أغانيه وحاسبوها قال يا واقرتي إمامنا وبيو امام يعني سنئه ولرج هي كتاب الغزال الصالح عيد يعني وحطعتها هاد المدين عامه ما ع عوام حيليده امام نوي فاس وزباطي ذنوا غلي واحد الحديث كان سانوي حديث كان سانوي حديث كان سانوي سمي سوق غادي امام نوول صموله وادي له صموله في هاد الزمان والقطله مقابل الكريم وعلى بري حكم الصفافه حب بدي وتا مع ذلك هو الجواب أصبعي الجواب أصالبي إنه يطبريسي يستطيع أمه طبريسي يوسيقى أبو بحر إلاك بحي أبو بحي وحا عمل جيمية إسلامك يعني مكوفي عني هاي وحيا وحس عمله جيوان حدث لن يفتو صوبحين وأنصابه يلاعون غرفتهاين مثل نمان أقلستي مسايد سكالستان مسايد نتغوله كاكوستان قوني أحان انتي قلت المسلمون من امام عند شروطهم عليه الصلاة والسلام انتا متأيت وقف هاسكاليبتي ان اعقلانا و هاسكاليبتي وصي قبري اتكاري ما سايد دو وديت حاران واي قبري قيلو دو ان واجب واي لكن